119. فيها كتب قيمة 110. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا لِيُصِّينَا لَهُ الدِّين مُّخْلِصِينَ لَهُ الدِّين حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دين 118. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية 119. إن الذين آمنوا 119. أولئك هم خير البرية 110. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن, جنات عدن تجري من 117. ونأتها الأنهار خالدين فيها أبدا 118. الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه